التفكير تعين الإنسان على أن يشغل في ذهنه في ذهنه وفي الفقه تعالوا اليوم نتحدث عن ذلك في برنامجنا مسافرون السعودني أن تكونوا معنا اليوم السلام عليكم يا شباب. الله <تصفيق> الله <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> أنتم فوقها ما شاء الله أبو حنيفة وليم مالك والجمهور كله يا عبد العزيز. طبعا شباب نحن في حلقة ماضي تكلمنا عن الاحتيال عموما وذكرنا الاحتيال على على الناس لاكل اموالهم أو كذا اليوم لا نتكلم عن الاحتيال كاحتيال على على الناس إنما هي حيل فقهيه صحة التعبير الفقهاء يعني يذكرونها لاجل اخراج بعض الناس من مازق من يعني صحه التسميه انا اعطيكم مثالا على ذلك وهو بالمثال يتضح المقال وايضا هذا يا جماعه يبين لك سعه الفقه عندهم والذكاء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 ومع ذلك إلى اليوم قال أبو حنيفة وسئل أبو حنيفة إيش اللي جعله يا أخي يعمل عملا يخلده الله تعالى به إلا فقهه وعلمه وذكائه وحرصه أبو حنيفة مثلا يقولون جاء إليه رجل وقال له يا إمام إني غضبت امراتي وغضبتني ولم تكلمني فسكتت فقلت لها والله لئن أزن الفجر ولم تكلميني فأنت طالق قالت فريحت وسكتت قالت خلني افتك منك وأطلق يقول فجعلت أقول لها يا فلان أرجوك تكلمي يا فلان أنطقي خلاص انا آسف وهي ساكتة وأنا قلت لها إن أدن الفجر وأنت ما تكلمت أنت طالق يا أبا حنيفة دبرني ماذا أفعل وجاء إلى ابي حنيفة في الليل فقال له ابو حنيفة يعني ما وجدت شيء أن تهددها به إلا هذا قال أمر انطلق مني قال يعني أنت نية طلاق قال والله نية طلاق واقشان طلقته وهي الطلقه الثالثة يعني خلاص وهي مني فقال له أبو حنيفة اذهب الآن <تصفيق> إلى مؤذن الحي عندكم وقل له أن يؤذن عند نافذة بارك لا يؤذن في المؤذن ويخرب على الناس لا يأتي عند, عند النافذة عند الشباك اللي عند بيتك ويؤذن هي تعرف صوتها تعرف صوت المؤذن فإذا أذن ظنت أنه قد أذن الفجر فتكلمت وهي في الحقيقة تكلمت قبل الفجر قال حسنا فذهب وقال وناشدها قبل لي أذن أبدأ أقول لها أرجوكي بقي شوي على الفجر أرجوكي تكلمي فذهب ودخل على المؤذن وقال له أريدك يعني أنك تأتي وتؤذن قبل الوقت لكن يكون قريب من البيت وأنا سأدخل اناشدها فجاء المؤذن وقف فبدأ يقول ارجوك ما بقى الا على اذان الفجر يبدأ الناس كلميني خلاص انا آسف أغراضي في حياتي يقول ثم أذن المؤذن وهي ساكت فأذن المؤذن فلما أذن المؤذن قالت الحمد لله طلقت منك وتخلصت منك تكلمت, <تصفيق> تكلمت فقال ها قد نطقت قبل هذا الفجر طيب هذه يا جماعة حيلة من الحيل يعني استعملها الإمام أبو حنيفه لإخراج رجل من إشكال وقع عليه وإذا كانت الحيل لإخراج الإنسان المظلوم او من وقع منه خطأ بيمين مثلا طلاق تسرع بها هذا ليس فيها بات أهم شيء الا يكون فيها أكل لحقوق الناس ذكروا أيضا أن أبا حنيفة أقبل إليه شاب قال يا إمام إني قد تعلقت ابنة عمي أحببتها حبا عظيما لا أصبر عنها وإني قد أردت زواجها فأكثر علي في المهر وأنا ما عندي والله اني أدفع على هذا المهر كله فقال له أبو حنيفة اذهب واستدم دبر نفسك وتدين قال طيب من وين أسدد الفلوس قال اذهب واستدن لأن أهلها يدرون الولد متعلق فيها تماما قالوا خلنا نظر يعني اذهب واستدن ودبر نفسك بالمال ثم عد إلي وأخبرك فذهب وجاء بالفلوس قال ترى والله هؤلاء اللي أنا تسلفت منهم الفلوس والله ان مضى شهر او شهران وأنا ما سددت يدخلوني السجن قال اذهب وأعطيهم المال مهرا واعقد عليها الزواج وادخل بها قال طيب من وأنا سدد قال اذهب بنت بعدين تفهم ذهب وعطاهم الفلوس وعقد عليها وخذ البنت إلى بيته فلما كان بعد يومين جاء إلى أبي حنيفة قال إن الناس بدوا يطالبونني بالأموال قال خذ المرأة وأظهر أنك تريد سفرا إلى بلد بعيد لتتكسب المال فإن أهلها يتعلقون بك ويقولون ترك بنتنا عندنا فقل لهم ما أستطيع اني اترك البنت أنا باروح أتكسب وهذه زوجتي يا أخي زوجتي أريدها معي في سفري ولا يحق لهم أن يمنعوك من زوجتك لأنهم لم يشترطوا عليك في البداية هل تسافر بها؟ لأن يصح أن الواحد يشترط. فجاء الزوج وركب المرأة وجمع أغراضه ويلا. قال ابوها أمها وين بتود إلى أين ستذهب بالبنت؟ قال انا أسافر لاجل اني يعني أتكسب المال أنتم أخذتم مني كل شيء وعلي دين أنا أذهب أشتغل وأتكسب المال حتى اسدد الدين اللي عندي. فقالوا له اجلس ونعيد اليك الاموال لكن اهم شيء لا تطلع بنتنا خليها عندنا فقال لهم انا اريد اكثر <تصفيق> انا اعطيتكم مثلا عشرة الاف تعطوني خمسة عشر الف فذهبوا الى ابي حنيفة قالوا هذا يا شيخ اعطانا مهرا عشرة الاف ثم اراد ان يسافر بابنتنا فقلنا له ابقي ونعطيك نعطيك العشرة الاف اللي عطيتنا سدد بها دينك حتى لا تحتاج الى سفر ويقول ابغى خمسة عشر الف ولا بطلع بالبنت فناداها أبو حنيفة فقال تعال خذ العشر ألاف وذكر الله فقال لا أنا أبغى خمسة عشر ألف ولا بسافر بالبنت فقال له أبو حنيفة والله إن لم تأخذ العشرة آلاف لأجعلن الفتاة تقر بدين لشخص بخمسة آلاف فيمنعها صاحب الدين من السفر حتى تسجدك قال لا أرجوك لا تخبرهم هذه حيله جديدة حتى يجلس البنت لأن فعلا صاحب الدين يملك أن يمنع الذي استدان من أن يسافر حتى تدد ممكن تموت في سفرك يا أخي وأنت ما سددتني أجلس لا تسافر قال فلما علم بذلك قال لا أسألك بالله لا تخبرهم فسكت عن ذلك هذه الحيل التي كان يفعلونها طبعا هو أشهر من عفى بها بالمناسبة أبو حنيفة رحمه الله وإلا قد ورد عن الإمام الشافعي ورد عن يعني الشافعي تقريبا هو أيضا مثل أبي حنيفة وإن كان لا تستطيع أن تجزم بأنهم جميعا يعني كلهم كانوا يفعلون مثل ذلك يعني هذه الحيل لأن بعضها ربما كان مركبا عليهم من يجيء بعدهم ذكروا كذلك عن الإمام مالك رحمه الله قالوا إن مرأة في عصره وهذا من الفقه إن مرأة في عصره كانت تغسل مرأة حسناء تغسلها يقولون فلما يعني أخذت في تغسيلها ورأت حسنها وجمالها في تغسيل الميت تعرفون ان الميت يستر ما بين السرع الى الركبة فالمرأة تغسل المرأة فترى كتفيها وترى اطراف الساقين فضربت على ساقها وقالت كم فتن هذا الساق من رجال وكم زنى يقولون فالتصقت يدها بالساق هذه ذكرها فارادت ان تحركها فإذا هي ملتصقه بالساق واخذت المراه تبكي التصقت يدها بالساق فأقبلوا إلى بعض الفقهاء وسألوهم قالوا ماذا نفعل فقائل اقطعوا الجلد اللي التصقت فيه وقائل اقطعوا اليد فجاول الإمام مالك قالوا له يا إمام التصقت يد المغسلة بالجثة التي تغسلها فقال حدثوني بالقصة كلها كيف تعطوني كلام مجمل فقالوا إنها قالت كم زناء هذا الجسد أو كلمة قريبة منها وقال اجلدوها حتى القذف ثمانين جلدة هي قذفت المرأة بالزنى والله تعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة هذه قد قد رمت امرأة طاهرة عفيفة بالزنى والمسكينة ميتها ما تستطيع أن تدافع عن نفسها فانتقم الله تعالى اجلدوها ثمانين جلدة قالوا فأخذوا الصوت وأخذوا يجلدونها فلما كان مع الجلد هالثمانين انطلقت يدها فاذكرها عموما يعني فيما يتعلق بذلك احيانا الفقهاء لا يستعملون حيلا فقهية يستعملون انواعا من الذكاء في التعامل مع الاخرين ذكروا وهذا يا جماعة ترى مهم ايضا ان لا يكون يعني العالم فقط مجرد حافظة يحفظ ويسمى لا ان يكون العالم عنده قدرة عقلية على ان يقارن المسائل انا أذكر هناك أحد المشايخ مشهور بالحفظ العظيم يعني ويمدحونه علميا وكذا فأذكر مرة اني اجتمعت معه في مجلس ف... وكنت أسمع عن علميته القوية جدا للنفاذة فسأله شخص عن ما يتعلق ببيع العملات يعني انا مثلا اسلفك كمية دولار وتسددني مثلا أربعمية ريال لكن بعد زمن يعني ما يساوي مائة دولار تسددني إياه لكن لا يكون في تقابض في نفس الوقت بل يكون بعد زمن هل يلزم طبعا في ساعة البيع بالتجارة بالعملات يعني يلزم أن يكون إيدين بيدي ما يجوز أن يكون في التأجيل الشاهد فسأل الشيخ قال لي يا شيخ إيش رأيك في المسألة فقال الشيخ ذكر الإمام الصرخسي في المبسوط وسمع له صفحتين وذكر الشافعي في الأمه فالذي فعله له ليس أنه افتاه لكن سمع له ما يحفظ سمع له ما يحفظه من اقوال الفقهاء وسكت ليس هذا هو الفقه الفقه هو أن تستخرج الحكم الشرعي من كلام الفقهاء أن تفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تفتي الناس بناء عليه هذا هو الفقه لا بد أن يكون عندك ذكاء وقدرة على تحليل المسائل وعلى التوفيق بين المتعارضات الجمع بين المتناقضات ونحو ذلك ذكروا أن ياسب المعاوية كان قاضيا فأقبل إليه رجل يشتكي إليه أن فلانا قد أخذ منه مالا هو ولم يرده إليه فنادى فلان الثاني تعال أنت يا أخي أخذت من الرجل ألف دينار قال لا يا أيها القاضي ما أخذت من ألف دينار ولا شيء ألي كذب عليه ويدعي علي ما لم أفعل قال يعني أعطاك ألف دينار قال ما أعطاني ولا دينار يكذب علي فقال الرجل بلى يا إياس والله اعطيته الألف دينار والله العظيم أعطيته قال أين أعطيته اياها قال عند شجرة في جانب البلد الشرقي منه قال تذكر الشجرة قال يا شيخ لا شجرة ولا شيء كذاب ما أعطاني شيئا فقال إياس المدعي قال ذهب إلى تلك الشجرة لعلك قد يعني جعلت المال يميلا أو يسارا يمكن إذا رأيت الشجرة تذكره قال يا شيخ أذكر ايش يا شيخ والله الرجل أخذه مني قال لا أرجع للشجرة يمكن إذا رأيت شجرة تذكر فذهب الرجل وأجلس إياسو الرجل المدعى عليه جلسه عنده وأخذ إياس ينشغل بالتقاضي بين الناس ثم فجأة التفت على الرجل وقال أتراه وصل الشجرة أم ليس بعد قال لا الشجرة بعيدة كان <تصفيق> كشف طادة فقال له إياس آه يا خبيث يعني في شجرة قال ها قال في شجره وجلست انت يا قال نعم لكن لا تعاقبني اي والله اني قد اخذت منه المال عند ترك الشجرة هذا الذكاء يعني استفاده الناس منه هذه وفق في الإنسان ذكروا ان الشيخ عبدالله بن حميد الله يغفر له كان قاضيا في القصيم وكان كبيرا في السن وكثيف اعمى يقولون في يوم من الايام اقبل اليه رجل يزعم ان جاره يطل عليه كلما سمع صوت في البيت جالس الرجل مع بناته وزوجته يأذى يطل ينظر إليهم فكياجار انتبه يا جار الله هديك وذاك الجار ما يعني كل مرة ما يسوب عما يفعل فذهب يشتكي عند القاضي قال يا شيخ هذا الجار اوضحني ويعني أتعب كلما طلعت في, في في فناء المنزل أنا وناذي بدأ يطل علينا فنادى الجار فقال أنت تطل عليهم قال لا طليت عليهم ولا يعني أنا ما في الدنيا بنات جميلات إلا بنات جاري حتى أنظر إليه فالتفت ابن حميد القاضي إلى المدعي إلى الرجل الذي يزعم أن جاره ينظر إليه وقال الله يهديك أنت لماذا تسيء الضم بجارك جارك هذا إنسان طيب هذا هو كثير في جهة قال جارك إنسان طيب وإنسان تقي وإنسان حريف عليك فهو أحيانا يسمع أصوات في البيت غريبة فيخشى أن يكون حرامي او يكون لص مع البنات أو ي... فهو يطل عليك مرارا حتى يتأكد أليس كذلك؟ قال ذلك الرجل إيه والله يا شيخ أنا اتاكد بس يكون في حرامي ولا في حرامي <تصفيق> قال يعني يا خبيث أنت تطل عليه فاعترف هذا لي... لا... لا تستطيع أنك تقول ان الشيخ اكتسبه من سعته العلمية فطنة. قرأ كتاب الفقه إنما فطنة وذكاء إذا رزق الإنسان مثل هذه الفطنة والذكاء استطاع أحياناً أن يحل بعض المشكلات أو أحياناً ربما أن يخرج بعض الناس من بعض الحيل. من ألطف ما ذكروا أيضا إذا عندكم مسألة ترى باستقبلها ولا أنت مبسوطين على الوضع؟ لا مبسوطين لكن السؤال. اللي هو فرق ما بين الحيلة والتورية. جميل هو طبعا التورية هو إظهار يعني أن يقول الإنسان كلاماً يفهم به الشخص الذي أمامه شيء وهو يعني شيء آخر. مثل مثل لو تقول يا أحمد. مثلا احنا الان اذان العشاء مثلا فتقول لي صليت العشاء اقول اوه صليت والله وانا اقصد صليت المغرب بهذا نوع من التورية اما الحيلة الفقهية فهي شيء اخر صير تماما تصير انت قايلها باللف ومن داخلك انت تعني المغرب احسن اي نعم انا اعني المغرب لكن اتلفظ بشيء يوحي اليك معنى انت تفهمه لكن على خلاف ما اريد انا من من الطف ما ذكروا بالمناسبة هذا ذكر التورية والحلف وال وال وال او او الحيل ذكروا أن أبا حنيفة أيضا رحمه الله أقبل إليه رجل يشتكي أنه أعطى مالا لأحد طلابه عند طلاب أبو حنيفة وعند واحد من الطلاب شكله لطيف وطيب وجاء واحد وثق فيه وأعطاه مئة دينار يعني وديعة وسافر فلما جاء قال أعطني الوديعة قال لا ما أعطيتني شيء أنت الذاب ولا أعطيتني شيء فالرجل تعب يقول يا أخي أرجوك وأنا فقير وعطيتك هذا المال ثقة فيك وأنك طالب علم قال لا ما أعطيتني شيئا فجاء عند أبي حنيفة يشتكي قال يا إمام أنا أعطيت الطالب فلان أعطيته هذا المال ولا جحدني ويقول ما أعطيتني شيئا أنا والله ما أدري ماذا أفعل وأنا الآن فقير ومسكير فقال له أبو حنيفة تعال لي من غد ثم لما جاء الدرس بالليل وحضر الطالب وجلس مع الكتاب اللهم صل على محمد انتهى الدرس نذهب حنيف قال تعال قال نعم قال إن الخليفة قد طلب مني أحد طلابي ليعينه قاضيا وسوف يخلع عليه الخلع أن يعطيها ملابس طليق بالقضاة وسوف يعطيه مراكب وسوف يعز شانه وطلب مني أن يكون طالبا أمينا تقيا حسن الخلق موثوقا ولم أر اوثق منك من الطلاب فأنت عندك استعداد فأظهر التمنع قال لا يا شيخ الله المستعان أنا لا أريده وهو كأنه يعني لزم عليه لزم عليه علي رب يقول فقال لا أبو حنيفة بل أنت إن شاء الله أنت طالب علمه جيد وينفع الله بك هو أنت إن شاء الله أمين وأنت إن شاء الله ما حد يعني سمعتك طيبة عند الناس فوافق وفي نفسه أنه سينتقل من كونه طالب عادي إلى كونه يعني من, من القضاة الذين لهم شأن ثم مضى وقال خلاص أنا بعد يومين أرتب لك الوضع فذهب التلميذ ثم جاء من غد الرجل قال هاي يا شيخ أقنعته أني يرجع لفلوسي فقال له اذهب إليه وطالبه بمالك فإن جحده فقل سأشتكيك عند أبي حنيفة زين فذهب إليه وقال لا أعطني مالك. قال ما في ولا درهم ولا دينار وأنت ما أعطيتني شيء قال والله إذا ما رجعت لي أموالي سأشتكيك عند الإمام أبي حنيفة فقال لا لا, لا. ما في داعي يدخل أبو حنيفة في الموضوع طبعا هو ليش ما يريد الشيخ يصل لأنه أمنه إيه لأنه بيخرب صورته عنده فهو الآن لما يذهب و... أبو حنيفة الآن أمنه انك ذكي وأنك أمين وأنك موثوق وأنك ما شاء الله عليك محبوب بين الناس ومع ذلك فلما يأتي واحد يشتكي عليه سيضع علامة استفهام عليه فقال لا لا ما في داعي يدخل أبو حنيفة في الموضوع قال لا ترجع لي فلوسي وقال لا أذهب أشتكيك عند أبي حنيفه قال فدخل إلى بيت وأخرج له صبرة فيها المائة دينار قال خذ هذا مالك لا يدري أبو حنيفة بالموضوع ثم سكت أبو حنيفة والطالب سكت فلما مضى يومان وثلاث أيام وأسبوع جاء عند أبي حنيفة الطالب قال يا شيخ أشوفك أنت عرضت علي يعني إني, اني أصير قاضي وبعدين شوفك يعني سكت على الموضوع يعني هل هل الخليفة خلاص ما يريد يعني أن يجعلني قاضيا فقال قد بدى للخليفة أمر آخر فخلاص يبدو أنهم عين قاضي ذلك وطلع نفسه من فقدرة الإنسان يا جماعة على أنه يبتكر من صح التعبير يعني بعض الحيل لأجل استخراج ما عند الناس أحيانا إما إذا كان الواحد ظالما أحيانا بل حتى العلماء أباحوا على ذكر التورية أباحوا الكذب لاستخراج الحق إذا كان الإنسان يريد أن يصلح بين بين شخصين أو أراد مثلا أن يستخرج حقه فكذب لأجل ذلك او أراد يعني من أنواع البيع مثلا هو البيع الظاهري إيش البيع الظاهري مثل مثلا أنا عندي مزرعة وأنت احمد أحمد رجل مسؤول كبير في الدولة فخشيت أنا أن تأتي وتعتدي على مزرعتي وتأخذها مني بالغفر فجئت وبيعتها ظاهريا على مسؤول آخر فلما جئت أنت قلت الأرض هذه تبع من قالوا لك لا هذه ما عليها لوحة مزرعه الامير فلان ولا مزرعه الوزير فلان ولا مزرعه ظاهريا فقط هذا نوع من الاحتيال زين في البيع والشراء لكنه ايضا مخرج لاجل ان يدفع الانسان الظلم عن نفسه هذا ايضا من انواع الحيل دعني اختم بخيله لطيفه عملها ابو جعفر المنصور وهي حقيقه يعني من من الطف ما ذكر ذكروا ان ابا جعفر المنصور اقبل اليه رجل يشتكي من امرأته ويقول لي يعني انا زوجتي يعني اشك في انها عندها علاقة برجل اخر وانا كلما جئت البيت فاذا البيت في تغير في كذا فاشعر وهي تقول لي والله ما في احد وانت تفتري علي وانت كذا فانا يعني ماذا افعل فيقولون في فلما يعني سمع منه ذلك لم يستطع ان يجعل حرسا على الدار لان لا في حراس بيعطي هذاك وبيجد الحراس ويذهب هو يريد أن يمسك الشخص الفاعل يقول فقال له تعالى من غد ثم أمر وخلط نوع من العطر نوع جديد غير موجود في السوق خلطوه له رائحة مميزه وقوية ولما جاء من غد قال خذ هذا العطر وقل لامرأتك ان هذا قد أهداه إلي امير المؤمنين وهو عطر غال نفيس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 وشممتم هذه الرائحه منه اقبضوا عليها على طول <تصفيق> يقولون فلما مر يوم او يومان طبعا هذاك راح وقابلها واعطتها من العطر وتعطر فلما كان يوم او يومان فإذا ذلك الرجل يمر ببعض الابواب لانه لازم يطلع من المدينه يروح الاسواق ويرجع فلما دخل من احد الابواب شم في احد الحرس قال فتعلق به قال هي العطر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 قال فقال نعم له توبه والله غفور رحيم اذا رجع واناب وتاب ثم ذهب يقولون فلما كان بعد قليل اقبل اليه شاب آخر قال يا امام هل الزاني توبه قال ليس له توبه الزنا ما من توبه بل عذاب اليم وخلود في النار فالطلاب اللي عنده سأله قال يا شيخ يعني الان الرجل يا ابا سعيد الرجل الاول تقول له نعم له توبه والله غفور رحيم والثاني تقول عذاب اليم ليس له توبه فقال ان الاول قد جاءني وفي عينيه ندم وعلمت انه قد وقع في الزنا وانه تاب ومنيب فلا يجوز ان اقنطه من رحمه الله الشرك من التوبة لو احد مشرك وتاب من شركه قبلت كيف ما يقبل من الزاني فقلت له إن له توبه اما الثاني فكان من اسلوبه وكلامه واضح انه يوريت التيتوب ولا ما في توبة, توبة اذا بيروح يزني بعدين يتوب فعلمت انه لم يقع في الفعل فلما علمت بذلك خوفته وعظمت الامر عليه هذا هو الفقه يا جماعة تعامنا هاي أحمد طيب نفهم من كلامكم عبد الرحمن الان وهذه اغلب المشاكل دائما يتكلمون عنها بعض الفئات انه يتمنون فصل القضاء وان يبتعد القاضي عن الاجتهادات هل هذه تدخل ضمن الاجتهادات احسنت احمد وهذا ايضا امر مهم الان في دعوة الى ان يكون يعني ما يسمونه بتقنين القضاء بحيث أن يكون هناك كتاب مثلا للقضاة كلهم من ضرب احدا فيغرم بكذا واحد زنا بمرأة إن كان اختططها فالعقوبة كذا إن كان برضى الطرفين فالعقوبة كذا إن كان كذا في بيته العقوبة كذا مثل ما يسمى بالقوانين اللي موجوده الآن الفرنسي قانون فرنسي قانون بريطاني إلى الآن موجود قوانين في في عدد من هذا لا يصلح لسبب وهو أن الحكم الذي تحكم به على الناس يختلف باختلاف أحوالهم واختلاف ظروفهم احيانا يختلف باختلاف الإنسان الذي عنده شبهة واحد جاء وأخذ مالا بعدين قال لك أنا اخذت المال لاني مرة اشتغلت عنده وبعدين ما أعطاني فلوسي فجئت وقفزت في بيته وصرقت لأن هذا بدال الفلوس اللي أخذ منه وأن لا تستطيع إذا كان القاضي لما تحدد عقله بانظمه معينة واحد زي واحد ساوي اثنين أصبح لا يستطيع أن يجتهد الناس يختلفون في ذكائهم يختلفون في أخلاقهم يختلفون حتى في طبائعهم احيانا في بعض بعض الناس حتى في ثقافته وفي عاداتهم وتقاليدهم تختلف الأمور في عظمها أو في خفتها او نحو ذلك فلا يصح أن تحكم مثلا بين البدو كما تحكم بين الحظ لا يصح أن تحكم بين من عندهم قبلية شديدة أن تحكم بينهم كما تحكم مع غيرهم صح قد تحكم في الحدود سرقة الزنا شرب الخمر القتل إلى آخر لكن ما تستطيع أن تحكم في غيره لأن تختلف باختلاف الناس هذه كان يعني حلقة اليوم قلنا بخفض عليكم فيها يعني شوي نحرك عقولكم شوي الله يجزكم فيها ما شاء الله تحركت العقول أنت على أحبها أسأل الله يعني. أن يعني أن نكون يعني حركنا أذهانكم أيضا وهي بلا شك يعني هناك كتب مؤلفة في الحيل الفقهية بالمناسبة وهناك ضوابط شرعية لها متى يصح أن يكون هناك حيلة شرعية حيلة فقهية ومتى لا يصح ذلك الكلام فيها طويل لكن اليوم أحببنا أن نعطي لكم يعني خلطة سريعة في الموضوع أسألوا الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يزيدنا وإياكم علما وهدنا وتوفيق إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته